مل هو فعلي وشاغلني بي ودي مش عوايدي حصل لي بهتم بيكي ووحشني منك يا قلبي ولا ايه مل هو فعلي وشاغلني بي ودي مش عوايدي حصل لي Sen değişir ma ma baytı sana min yumlu an Ve bi